الصقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا, إلا لله تغيير الامور بسم الله الرحمن الرحيم حامي وَلْكِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَظَاهِرَ من أُولِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ